Allah, l'aikbar, l'aikbar. Allah, l'aikbar, l'aikbar.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 الله اشهد ان محمدا الله حي على هيا على الصلاة هيا على الفلاة قال الفلا الله, أكبر الله